Qaloo ma antum illa beşer مثluna وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم illa تكذبون Qaloo ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 بِمَا فَضَّلَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كنا منزلين إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خامدون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 100. 250. 1. oteş 1. Kel�an 2. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 7. 8. 11. 10. 11. 12. ению welche yor produces